اكثرهم يجهلون ولو اننا نزلنا اليهم الملائكه وكلمهم الموتى وحشرنا وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ما كانوا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 ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي, يوحي بعضهم إلى بعض زخر فالقول غرورا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرُهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا الشَّيَاطِينُ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ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 وَلتَصْغَ إِي أَفِْدَة الذيينَ لاَا يُؤمنِونَ بِالْآثَِةِ وَلَربَو وَلَرضَوهُ وَلَقتَرِفُ مَاهُم مُ قتَرفون وَلِلتَصْغَ إلَيه أَفِْدَة الذيينَ لاَا يؤمنِونَ بِالآثَِةِ وَلَ رضَوهُ وَلَ قتَرفُ مَاهُ مُ قتَرِفون ففَغَيرَ اللهَِّ أَبتَغِيحَكَ مَوهَُّذِي أَنزَلَ إلَكُمُ الْكِتابَم فَ الصَّلَ وََّذ نَ آتَينَاهُمُكِتابَ يَعلَمونَ أَهُ مُنَززَّلُ مِ من الرَبِّكَ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 فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم, كنتم بـِ آيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم, كنتم بـِ آيَاتِهِ وَماَا لكُمْ أَلَّا تَأقُلوا مِ مادُكِ رَسْمُ اللهَّهِ عَلَيْهِ وَقَد َ الصَّ لَكُمْ مَا حَروَمَا عَلَيكُم إِلَّا وَقَد فَ الصَّلَ لَكُمْ مَا حَر وَمَا عَلَيْكُم إِللاا مَطُلِلتُم إلَيْ وَإِنَّكَث ل إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إليه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 إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون وذروا ظاهر الإثم وباطنه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 وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رَسُولُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغَارٌ عِندَ اللَّهِ وَعَذَابٌ غَازَبٌ شَدِيدٌ بِمَا كَانُوا يَمْكُرُونَ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا قَالُوا لَنُؤْمِنَ لن حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ زين يصيب الذين اجرموا صغارا عند الله وعذاب واعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام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 قد فصل الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قد فصل الآيات لقوم يذكرون وهذا صراط ربك مستقيما قَادِفَ الصَّلَّى الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ وَلِيُّهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَهُمْ دَارُ السَّلَامِ عِندَ رَبِّهِمْ وَهُوَ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ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 وَلَا نُغْنَى أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا وَلَنَارُ مَسْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنْسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْأَنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعْ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَغْنَا وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا ۖ قَالَ إِنَّ نَارَ مَسْكَنَكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ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 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن وَالْإِنْسِ أَلَمْ يَأْتِهِمْ رُسُلٌ مِنْهُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا على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 وَشَهِدُوا على أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُونَكُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا قالوا شهيدنا على انفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا وشهدوا على انفسهم انهم كانوا كافرين ذلك أن لم يكن ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون ذلك أن لم يكن ربك مهلك ولكل درجهات مما يعملوا وما ربك بغافل عما يعملون لكل درجهات مما يعملوا وما ربك بغافل عما يعملون لكل درجهات مما يعملوا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 انما توعدون لاتئ وما انت بمعجزين انما توعدون لاتئ وما انت بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم اني عامل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 وَجَعلُوا لِللَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنَّ مِنَ الصبًَا فَطَاوا فَقالَاوا هذا لِلَّهِ بِذَعْمِهم وَهَاذَشُرَكَنَا فَمَا كََ لِشُركَائِهِم فَلَا يَصِلُوا إ اللهَّ وَمَا كانَانَ للِللَّ فَهُو يَصِلُ إ شُركَائهِم ساء ما يحكمون وجعلوا لله مما ذرأ من الحرف والانعام نصيبا فقالوا فقالوا هذا لله بدعهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وَمَا كانَانَ للِللَّ فَهُ يَصِلُ إَا شُرَكَائِهِمْ سَأَمَا يَحْكُمُون وَجَعللُ للِللَّهِ مَِّا ذَرَأ مِنَ الْحَرثِ وَالْأَنَّ مِنَ صبًَا فَقالَاوا فَقالَاوا هذا لِلَّهِ مِ زَعْمهم وَهَا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 وَقَاواهَذِي أَ آموا وَحَرثٌ حِجُرُ ال ل يَقْعَامُهَا إِللاا لَا يَقْعامُهَا إِلَّا مَنَّْ شَاءُ بِزَمِيم وَأَن آم وَأََّامُن حُدّمَ تْظُهورُهَا وَأَامُ ل يَذذُرونَ اسمْنَ اللَِّ عَلَيْ فْتِرَأََّ ذَيْنِزِيهِمْ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَقَالُوا هَذِي أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ شَاءُ بِزَعْمِهِمْ وَأَنْعَامٌ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 قدَ ظَلّ وَمَا كانوا محتَدين قدَ خَصِِرَ الَّينَ قَتَلُ أَولادَهُم سَفَهم بِغَيْرِعِلمِ وَحَووَم وَحَروَمُ مَا رَزَقَهُ اللهَّهُ فتِر أََّ علىى اللهَّ قدَ ظَلُّ وَمَا كانوا محُتَدين قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ وَحَرَّمُوا وَحَرَّمُوا مَا رَزَقَهُمُ اللَّهُ اسْتِغْرَاءً عَلَى اللَّهِ قَدْ ضَلُّوا وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ موشاتِ وَغَيرَ ماروشات وَغَيْرَ مَعروشاتِون وََّقُلَ وَزَّرع مُخَْلِفًا أُكُلوا وَزَّيتُون وَزَّييتُونَ وَر نَمتَشابِه وَغَيرَ مُتَشابِ قُل مِثَمَرهِ إذَا أَثْمَرَ وَآاتُ حََّّ يوم حَصَادِ ولا تسرفوا انه لا يحب المسرفين وهو الذي انشا جنات معروشهات وغير معروشهات وغير معروشهات والنخل والزرع مختلفا اكلوا والزيتون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 مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلُ وَالزَّرْعُ مُخْتَلِفًا أَكُلُهُ وَالزَّيْتُونُ وَالزَّيْتُونُ وَالرُّمَّانُ مُتَشَابِهًا وَغَيْرُ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ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 قُلْ مِنَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِنْ الضَّأْنِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْمَعْزِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذكرين حر ومائ منثيين ام مشتملت ام مشتملت عليه 아رحام الامثيين نبئوني بعلم انكم صادقين ثمانيه ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قال ان الذكرين حر وما انثيين ام مشتملت ام مشتملت عليه احرام الامثيين نبئوني بعلم ان كنتم صادقين ثمانيه ازواج مِن الضَّأنث نَيْنِ وَمِنَ المعزث نَين قُآذَّكَ رَيْنِ حَروَم أَمِ الأُ فَيَْنِ أَم مشَْملت أَمشْتَمَت عَلَيْهِ أَرحامُ الأُمفَيين نَبِّئونِي بِعلْمِ إِ قُنتُم صادقين وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنذَكَرَيْنِ حَوْمَ أُنثَيَيْنِ أم, أَمْ اشْتَمَلَتْ أَمْ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَن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 ان الله لا يهدي القوم الظالمين ومن الابلين اثنين ومن البقر اثنين قل ان الذكرين حر ومائ من انتين ام ما اشتملت, اشتملت عليه 아رحام الانثين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 ولا اجد في ما اوحي الي محرا ومن على طعام يطعمه الا الا ان يكون ميتة او دمن مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا اهلل لغير الله به ثَمَنَ الطَّرِ وَغَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يُطْعِمُهُ إلا, إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ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 ولا اجد في ما اوحي الي محرا ومن على طاعم يطعمه الا الا ان يكون ميتة او دمن مسفوحا او لحم خنزير او لحم خنزير فإنه رجس او فسقا او لغير الله به فَمَنِ الطُررَ وَيرَبَاغُ وَلَا عَم فَإِن رَبَّكَ غفُورُ وَحيِيم وَعَلََّذينَ غَادُ حَر وَمنَا كَُّ بِي غُفُر وَمِنَ الْ البَقَرِ وَالْغَلَمِ حَر وَمنا عَلَيم شحُومَهُمَا إِللاا مَا حَمَلَتْ إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون وعلى الذين هادوا حرمنا كل بظفر وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حُرًّا أَمَلاً عَلَيْهِمْ شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بَعْضُهُمْ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِبَغْيِهِمْ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ شُحومَهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ذُهُورُهُمَا أَوْ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعظم ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِظُلْمِهِمْ وَإِنَّ لَصَادِقُونَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْبُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ فَقُرْبُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُرْبُ رَبِّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ واسعة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 قُل لَّعِنَ دَخَمٌ مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِن أَنتُمْ إِلَّا تَخْرُصُونَ سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا آب وَمَا نَحْنُ مِنْ شَيْءَ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ حَتَّىٰ ذَاقُوا بَأْسَنَا قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ أَنْتُمْ إلا سَيَقُون الذيينَ أَشرَكُ لَ شَ اللهَّمَا أَشرَتنا وَلَا أَبُنَا وَلَا أَبَاءُونَ وَلَا حَر وَمن مِن شَيْ كَذَلِكَ كَذَّبًا الذيينَ مِنْ قَبِلهِم حتىَذ قُ بَأْسَّنَ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 ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون قل هلما شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا؟ فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع ولا تتبع اهواء الذين كذبوا باياتنا والذين لا يؤمنون بالاقره وهم وهم بربهم يعدلون قُهَلَّ شهَدَا أَكُمَُِّينَ يَشْحَدونَ أََّ اللهَّه حَر وَمَهذَا فَإِن شَعِدُ فَلَا تَشْهَدَ مَهُم وَلَا تَتَّبِع وَلَا تَتَّبِع أَهُوىأََّ بِينَ كَذَّبُ بِآياتنَ وََّبِينَ لا يُؤمنِنونَ بِالآاقَِةِ وَهُمْ وَهُم بِرَبِّهِمْ يَعِلون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 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا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 لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفو ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي أحسن حتى يبلغ أشده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 ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله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 ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدا, وهدا ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم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 وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنْزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا وَإِن كُنَّا وَإِن كُنَّا عَن دِراَسَتِهِم لَغَافِلِينَ أَن تَقُولُوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كننا وان كننا عن دراستهم لغافلين او تقولوا لو ان انزل علينا الكتاب لكننا اهدا منهم تَلاقَوا إِجَاءَكُمْ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةً فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن كَذَّبَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَصَدَّ عَنْهَا سَنَجْزِي الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن آيَاتِنَا عَذَابًا بِمَا كَانُوا يَصُدُّونَ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 سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون أو تقولوا لو أنا أنزل علينا الكتاب لكنا أهدا منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة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 او ياتي ربك او ياتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض ايات ربك لا ينفع نفسا ايمانها لم تكن امنت من قبل لم تكن امنت من قبل او كسبت في ايمانها خيرا قلِ تَظِرون إِ مُن تَظِرُون هلَ يَغرونَ إِللااأَن تَأت يَومُمَلا إِكَ تُأَوْ يَأت يَ رَبّك أَوْ يَأت يَربَبّكَ أَْ يَأتَ بعدعضُ آياتِ رّك يوْم يأتي بُ آياتِ رَبّكَ ل يَ فَعونَفْسًان إمُه لَ تَك آمَنَت مِن قبلَلَ تَكن آمَنَت مِنْ قَبللُ قبل أَكَسَبَت في إمَالهَا خَيير قُل تَظِرون إِ مُ تَظرون الَغُغُونَ إلاأَ تَأت يَوومُ الملا إنكَ تُمأَْ يأت يربّكأَْ يأت يربك أَْ يأت ي بعضضُ آيات رك يَوْومَا يأتي بعض آيات ربكَ لا يَ فَعونََفْسًا إمُعَلَتَك آممَنَت مِن قبل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 إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم, ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم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 وَمَ جَأَ بِالسَّيئَاتِ فَلَا يُجِذَا إِللاا مِثْهَا وَمُمْ لا يُبْلَمونُون مَن جَاء بِالحَسَنَةِ فَلَهُ عشرُ أَمْثَالِهَا وَمَ جَأَ بِالسَّيئَاتِ فَلَا يُجِذَا إِللاا مِثْلَهَا وَمُم لا يُبْلَمونُون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 دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنَّنِي غَدَوْتُ لِرَبِّي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ دينا, دِينًا قَيِّمًا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قُل إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَمِنْ ذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِيْ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرْ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَفْسُقُ نَفْسٌ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَذَرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم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 فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ وَرَفَعَ بَعْضًا فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ ان ربك سريع العقاب وان له غفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فاوقى بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم ان نربك سريع العقاب وان له غفور رحيم وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا بسم لسمی الرحمن واخین ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به, لتنذر به وذكرى للمؤمنين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 يُنذِرُ بِهِ وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوهُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اتَّبِعُوا ما إِلَيْهِكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ اتَّبِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ وَلَا تَتَّبِعُوا ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون فكم من قرية أهلكناها فجاءها, فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون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 فَمَا كانََ دَعوَهُم إِجَّ أَهُم بَأْسُنَ إِللاا إِللاا أَن قُلُ إَِّ كَُّ وََالِِمِين فَمَا كََدَعْوىهُمْ إِجأَهُمْ بَأْسُنَ إِلَّا إِللاا أَن قالون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 فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَقُصن عَلَيْهِ بِعلْمِ وَمَكُنَّ غائِمِين فَلَلَقُصَنَّ عَلَيْهِ بِعلْمِ وَمَاكَُّ غائِمين فَلقُصَنَّ عَلَيهِ والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون والوزن يومئذ للحق فمن ثقلت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 فاولائك الذين خسروا انفسهم بما كانوا بما كانوا باياتنا يظلمون ولقد مكنناكم في الارض وجعلنا لكم فيها معاشا قليلا ما تشكرون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 ثُ قُلناَا لِمَلائِكَتِسْجدُ لِآدمَمَ فَسَجَدوا فَسَجَدوا إِلَّا إِ بِلسَلَمْ يَكُم مِنَ السَّاجِدين وَلَ قَدَ خَلَقُنَاكُمْ ثَُّ صَوَّّرناَاكُمْ ثَُّ قُلنا ثَُّ قُلناَا لِلْمَلائِكَ تِسجُدُ لِآدمَمَ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 قلَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسددَ إذ أَمَْتُك قلَ أَنَ خَيْرُ مِنْهُ خَلَقتَنِي مِن النَّارُ وَقَلَقَتَوا مِن قين قَالَ مَا مَنَعكَ أَلَّا تَسْددَ مِن النَّارو وَقَلَقتَوا مِن قين قلَ مَا مَنعكَ أَلَّا تَسجُدَ إذ أَمَْتُك قلَ أَنَ خَيْرُ مِنْهُ خَلَقتَنِي مِن النَّار وَقَلَقتَوا مِن قين قلَ فَهبِقُ مِنْهَا فَمَا يكُون لَكَ أَنْ تَتَكَمذَرَ فِيهَا فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال فاهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انظرني الى يوم يبعثون قَالَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ قَالَ إِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ لَفَ بِمَا أَغْوَيتَنيِي لَ أَبْرعدًا لَم صِاطَكَمُسْتَقم لَفَ بِمَا أَغْويتَنِي لَ أَقْودًا لَم صِاطَكَمُستقِيم ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وعن أيمانهم, وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن, أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ قَالَ اخْرُجْ مِنْهَا مَذْءُومًا مَدْحُورًا لَمَن تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ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 وقاسمهما اني لهما مال من الناصحين وقاسمهما اني لهما مال من الناصحين وقاسمهما اني لهما مال من الناصحين فدلهما بغرور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 وَأَقَُّكُمَا إِ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُ مُبِ فَدََّهُمَا بِغرور فَلََّ ذاَا قَششَّ جََةَ بَدَتْ لَمَا سَؤاتُم مَا وَقَافِقَ وَقَفِقَ يَخْصِفانِ عَلَيْهِ م وَرَقِ الْجََّ وَنَادَاهُما رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُما عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُما وَأَقُلْ لَكُما إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا وَطَافِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ قَالَ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن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 قَالَهُ بِطُوبِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَهُ بِطُوبِ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَهُ بِطُوبِ بَعْضُكُمْ لبعض وَلَكُمْ فِي الأررضِ مُسْتَقَرْنُون وَمَتَعُ إلَى حين قَالَ فِيهَا تَحييَونَ وَفِيهَا تموتُونَ وَمِنهَا تُخْرَجُون قَالَ فِيهَا تَحيِييَونَ وَفِيهَا تموتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُون قَال فِيها تَحْيَوْنَ وَفِيها تَمُوتُونَ وَمِنها تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسا يَوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِباسُ التَّقْوَى ذَالِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَأَتَكُمْ رِيشا وَلِباسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يذكرون يا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلنا عَلَيْكُمْ لِباسا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشا وَلِباسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ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 إنا جعل الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ يَا بَنِي آدَمَ لا يَفْتِنَنَّكُمُ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 قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَدَعُوهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ فَرِيقًا هَدَى وَفَرِيقًا حَقَّ عَلَيْهِمُ الضَّلَالَةُ إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون, ويحسبون أنهم مهتدون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة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 إنه لا يحب المسرفين يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وقلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق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 وَلَئِن نَّمَسَّ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا دَقَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ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 يَا قَوْمِ صُونُوا عَلَيْكُمْ آيَاتِي فَمَنِ اتَّقَى وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا بَنِي آدَمَ إِنَّ مَا يَأْتِيَنَّكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ يقصون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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أولئك, أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَٰئِكَ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ يَنَالُهُمْ نَصِيبُهُم مِّنَ الْكِتَابِ تَّ إِذَا جَاءتْهُمْ رسُل نَا يَيتَ وَفَّوونَهُم قالَاوا قَاالواأََْمَا قُ تُمْ تَدَعونَ مِن دُونِ الل طَالوا ضَلُّ عَن وَشَيدُ عَ أَمفُسِهِمْ أَهُ كَُوا كَافِرين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 قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا وَشَهِدُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ أَنَّهُمْ كَانُوا كَافِرِينَ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ أولئك ينالونهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله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 كلما دخلت امه لعنت اختها حتى اذا الداره فيها جميعا قالت قالت اخرىهم لاولاهم ربنا ها اولائي اضلونا فَأَتَاهُمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ طَال لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِن لاَ تَعْلَمُونَ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 قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَ النَّارِ قَالَ رِيكُلٌّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 قالت اخراهم لا اولاهم ربنا ها اولائي اضلونا فاتهم فاتيم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون وَقَالَتْ أُولَاهُمْ لِأُخْرَاهُمْ فَمَا كَانَ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ فَذُوقُوا فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ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 لَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُم لَا تُفَتَّحُ لَهُم أَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ وَلَا يَدْخُلُونَ الجنة لَتَحْتَ التَّاي لِجَلْجَمَلُ فِي سَنَمِ الْخَيَاطِ وَكَذَلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِينَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ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 جَهَنَّ مَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقم غَوش وَكَذَلِكَ لَجِز الظَّالِمِين لَهُم مِنْ جَهَنَّ مَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقم غَوش وَكَذَالِكَ لَجِز الظَّالِِمِين لَهُم مِن جَهََّ مَ مِهَادُ وَمِنْ فَووقِيم غَواش وَكَذَلِكَ لَجِز الظَّالِِمِين وََّذينَ آممَنُوا وَمِنُ الصَّالِحَاتِ لا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وسَعَهَا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 وَنُودُّ أَن تَلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوها أُورِثْتُمُوها بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ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 تِينُكُمْ وَالْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمُ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 ونودوا أَن تلكم الجنة أورثتموها, أورثتموها بما كنتم تعملون ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ونادى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 وَنَذَا أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَمْ قَدْ وَجَدْنَا أَمْ قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حقا قالوا نعم فَاَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمُ الْعَنَتَ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ أَن قَدْ وَجَدْنَا ان قَدْ وَجَدْنَا مَا وَعَدَنَا رَبُّنَا حَقًّا فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَعْنَتُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عوجا وَيَبْغُونَها عِجواجا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ الَّذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَها عِجواجا وَيَبْغُونَها عِجواجا وَهُمْ بِالآخِرَةِ كَافِرُونَ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 وَإِذاَا صُِفَة أَبَصَارُهُمْ تِقَاأَصحَابٍ النَّارِقالَاوا قالَاُوا رََّنَ لَا تَجَعَنا مَرْ قالَاوا رَبَّّنَ لَا تَجَعلن وَإِنَا صُرفَة أَبَْصَارُهُمْ تِقَاأَصْحَابٍ النَّارِقالَاوا قالَاالوا رَبَّّنَ لَا تَجَعَنامَ قالَاوا رَبَّّنَ لَا تَجَعلن مَعَقَوْم وَإِنَا صُرِفَة أَبِْصَارُهُمْ تِقَاأَصحابٍ النَّارِقالَاوا قالَاوا رَبَّّنَ ل تَجَعَنَّامَ قالَاوا رَبَّّنَ ل تَجَعلن مَعَقَوْمِ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 ونادى أصحاب الأعراف رجال يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون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 أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ان افيضوا ان افيض علينا من الماء او بما رزقكم الله قالوا ان الله حرمهما على الكافرين وَنَادَى أَصْحَابُ الْنَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ فَقَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا أَنْ أَفِيضَ عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ بِمَا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُما عَلَى الْكَافِرِينَ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمْ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا بَلْ يُسَاءُونَ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 الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم آذى فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون الذين اتخذوا دينهم لهوا ونعبا وغرتهم الحياة فاليوم نساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء هذا وما كانوا باياتنا يجحدون وَلَقَدجِ إهُ بِكِتابٍ فَصَّلَّهُ عَاءِل مِنْهُ دَوْوَ رَحْمَةًَ لِقَوْم يُؤْمِنون وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَلَّى اللَّهُ عَلَى عِيسَى عَلِمَ الْهُدَى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ فَيَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ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 قد خسروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت قد جاءت رسل ربنا بالحق فهلنا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 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى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 إنَِّ رَبّكُمُ اللهَّهُ الذي خَلَقَ السَّمواتِ وَالْأَرضَ فيِي سَِّةِ أَ مِهَاثُْتَوَى ثمَُّ سْتَوعَ استوى العشُوشِليلَهَا رَيَطُلُوبُهُ حَثِي فَ وَالشَّمسَ وَالقَمَرُ وَالشَّمسَ وَالقَمَرَ وَُّ جُمَمُ سَخَراتٍ بِأَممره أل لَهُخَلْق وَأَمرُ تبَكَ اللهَّهُ رَبُّ العالممين أدَ رَبَّ قُْ تَضَرُ عَ وَقُفه إِهُ لا يحب المتَدين أدَََّ قُمْ تَظَرعَقُفِيهَ إِهُ لا يحب المتَدين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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 سُقَنَامُ لِبَلَدٍ مَيتٍ فَأَنزَلنا بِمَاء فَأَزَلنا بِمَ أَفَخُ رَجنَ بِي مِنْ كَُِّمَرَات كَذَلِكَانُ خرِج الْ المَوْتَلَ عَكُم تَذَكرون وَهُوَ ال الذي يُرسل الرِياحَابُ شرًا بَيْلَ يَدَ رَرحمَةِ حتىَ إِذاَا أَقلََّت سَحابًا فِي قَا سُقنَا سُقَنَامُ لِبَدم مَيت فَأَن فَأَنزَلَ بِهِ الْمَاءَ فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ كَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَى لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ حتىََّ إِذَا أَقََّتْ سَحابًا فِ قَالَ سُقنَا سُقنَامُ لِبَلَدٍ مَيتٍ فَأَنْ زَلَّ بِمَ فَأَزَلنا بِمَا أَفَخَُجنَابِي مِنْ كُلِ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 انَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِنَ الرَّبِّ الْعَالَمِينَ قال يَا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب أبَلِّكُمرِ رسالات ربي وَأَهُ لكم وَلَمُ من الله ما لا تعلمون وَبَلِّغُوكُم رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنصَحُ لَكُمْ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ أَوَاجِبٌ ثُمَّ أَن جَاءَكُم ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 أَوَانَ جِئْتُ بِكُمْ أَن جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِّنكُمْ لِّيُنذِرَكُمْ لِيُنذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ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 فَكَذَّبُوهُ فَأَنجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ وَإِنَّا عَادًا أَخَاهُمْ هُودًا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 قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ وإنا وَإِنَّ لَنَا عِنْدَهُ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ يَا قَوْمِ لَيْسَ بِي سَفَاهَةٌ وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَّبِّ وَلَ يَا قَوْمِ لَْسَ بِسَفَاهَةُ وَلَكِ لِ رَسُول مِ رُبِّ العالممين أُبَلِّغُكُمْ رسَالاتِ رَبّ وَأَنَ لَكُم نَا صِحٌ أَمين أبَلِّغُكُمْ رسَالاتِ رَبّ وَأَنَ لَكُم نَا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 فَذْكُرون أَلَ أَ اللَّهِ لَعََّكُمْ تُ فِحون أَوجِبتُمْ أَ جَاءكُمْ ذِكر مِ رَبِّكُمْ علىلَى رَجُلم مِنكُم لذِرَكُم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون أوعجبتم أن جاءكم ذكر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 قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ ۚ أَتُجَادِلونَنِي فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوهَا ۖ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما نزل الله ثَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ قَالُوا لَقَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ مِن رَّبِّكُمْ رِجْسٌ وَغَضَبٌ تُجَادِلُونَني فِي أَسْمَاءٍ سَمَّيْتُمُوها سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَمَّيْتُمُوها أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فانتظروا إني معكم من المنتظرين قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب أتجادلونني في أسماء سميتموها؟ سَنلَيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ سَنلَيْتُمُهَا انْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ فَانْتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرِينَ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 أَتَجَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا وَلَا تَمُسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا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 فادروها تاكل في ارض الله ولا تمسوها ولا تمسوها بسوء فان ياخذكم عذاب اليم واذكروا اذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبنوكم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 وَنَوْأَقُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آيَاتِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ عَلَى الْمَلَأِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِمَن آمَنَ مِنْهُمْ أَتَعْلَمُونَ أَن صَالِحًا مُرْسَلٌ مِنْ رَبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ وَعَلَى الْمَلَأِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لِلَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ لِيَمَن آمَنَ مِنْهُمْ اتَّعْلَمُونَ أَنَّ صَالِحًا مُرْسَلٌ مِن رَّبِّهِ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا بِالَّذِي آمَنْتَ بِهِ كَافِرُونَ قال الذين استكبروا اننا بالذي امنت به كافرون قال الذين استكبروا اننا بالذي امنت به كافرون فعقر ناقة عن امر ربهم وقالوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَن أَمْرِ رَبِّهِمْ وَقَالُوا وَقَالُوا يَا صَالِحُ آتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فاخذتهم رجفة فاصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم وَلَ صَحْتُ للَكُمْ وَلَكِ لا تُحِبّونََّ صِحين فَتَوَلَّا عَنُْم وَقَالَ يَا قَوْمِلَ ققدَدْأَ بِلَغْتُكُم رِسَلَةَ ربّ وَنَا صَحْتُ لكُم وَلَ صَحُْ لكُمْ وَلَكِ لا تُحبّونََّ صِح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 وَلُوب إذْ قالَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْحَدٍ مِنَ, من العالممين وَلُبَ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 وَمَا كَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَاوا إِلَّا أَنْ قَاوا أَخْريهُمْ مِنْ قَرْيَجِكُمْ إِهُمْ أُنَا سُتَ قَهَّون وَمَا كانَانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَاُ إِلَّا أَنْ قَاوا أَخْرِجُهُمْ مِنْ قَريَتِكُمْ إِهُم أُناَا سَُتَ قَهَرون وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَاوا إِلَّا أَنْ قَاوا أَخِْدُهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُم إنهم أناس يتطهرون فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين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 وَأَنزَلَ إِلَيْكُمْ بَيِّنَةً مِّن رَّبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم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 ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فانصفوا في الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تفسدوا ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها ذلك خير لكم ان كنتم مؤمنين